ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين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 الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وَالْقَافِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتُم مُّتَمَادُونَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بني الظالمون في ضلال مجرد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 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ألم تروا أن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 سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل مجري إلى أجل مسمى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 إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد عوّلدي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 بالله الغرور إن الله عنده وعلم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداه وَمَتَى تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ